Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve Semaizatıl Buroj. Ve Yümi Muvod. Ve Şahid ve Mesehd. Qutla عليها Qudud.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد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 اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ